فاعرض بوجهه تلقاءهم ولم يلتفت الى ابن ام مكتوم واسترسل بحديثه مع س ا د ة قريش لم يقطع حديثه عنهم ولم يجب ابن ام مكتوم لطلده ابن ام مكتوم يسمع ان النبي يتكلم وشعر ان من ادب الكلام ان يستمر النبي في حديثه وهو وقف ينتظر او جلس ينتظر وهو لم ير ى ان النبي قد عبس وان وجهه قد تمعر وانه لم يطب له حضوره لانه لا يرى مثل هذه الملامح ولكن الله يرى ولكن ولكن والله نجوى هو ولا هو ولا ولا الله الله يعلم ولكن الله يسمع والله حاضر ما من ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا ذلك اكثر من من ادنى حاضر ما رابعهم سادسهم يرى يسمع خمسة الا هو معهم الله موجود وهو الذي يوجه النبي ويعلمه وهو صاحب الدين ليس النبي صاحب الدين النبي رسول مكلف واذا بالوحي ينزل على النبي يفضح ا ل ق ص ة يعلنها يشكرها ليعلم س ا د ة قريش ان الذي يمكن ان يخفي شيئا من كتاب الله او يستجيب لكم في تبديل ا ي ة من باب اولى ان يكتم عتابا انزل اليه في حق رجل اعمى لا يدري ما انزل الله ولا يرى ى واذا وسلم وتولى بالقرآن ينزل معاتباً للنبي معاتبا عليه عبث اعبثت انت الله ساذة وكشرت اجاك هذا الأعمى وتوليت بمعنى درت وجهك عنه طلع على ام جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى عتاب يذكر للنبي بان هذا ا ل ع ب س وهذا التولي لا نريده لك يا محمد ولا نرضى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مؤتمن على دين الله لن يكتم مثل هذه ا ل آ ي ا ت فيكون رد حال ومقال في آ ن واحد ت ر ج م ة ع م ل ي ة لقريش أ ن لا ي ط م ع يوم من ا ل أ ي ا م ب أ ن النبي يكتم س ي ئ ا مما اوحي إ ل ي ه و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل على ابن أ م مكتوم ويسترضيه ويطلب منه ا ل م س ا م ح ة و ي ق ر أ س و ر ة ع ب س التي انزلت وهكذا سميت واسمها في ا ل ق ر آ ن الى ايامنا س و ر ة ع ب س واصبح لقب او ص ف ة اطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا يرضاها الله لا يرضى لك العبس في وجه فقير او ضعيف عبس وتولى والمسلمون يرددون ما انزل من ا ل ق ر آ ن فشاعت في م ك ة كلها ان الله قد عاتب نبيه في قوله عبس وتولى و ا ص ب ح النبي بعدها كلما التقى بابن ام مكتوم يرحب به ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا بمن ولما ربي. عاتبني فيه ربي. ولما امتدت الايام والسنوات وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون في خروجه الى الغزوات مستخلفا على المدينه ة عبد ا ل ل بن ام مكتوم عبد الله ا بن ام مكتوم الاعمى لان الله جعل له ذكرا في ا ل ق ر آ ن الكريم يستخلفه على ا ل م د ي ن ة مقام النبي ي أ م بالناس ويكون مرجعهم وقالوا ا ل ص ح ا ب ة من أ د ب عبد الله بن أ م مكتوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالما استخلف مرارا والمستخلف هو ا ل إ م ا م يام الناس ويجهر بثلاث صلوات بالمغرب والعشاء والفجر فما سمعه المسلمون أ ب د ا يوما ق ر أ في صلاته على سمع الناس عبس وتولى أ ن جاءه ا ل أ ع م ى ما ق ر أ ه ا أ ب د ا ي س ي ر بها إ ل ى نفسه ويعاتب النبي ما ق ر أ ه ا أ ب د ا ي ق ر أ ه ا في سره لا ضير ولكنه لم يجهر بقراءتها يوما أ ب د ا ولكن النبي كان ي ق ر أ ه ا كثيرا حتى قال ابن أ م مكتوم يوما تمنيت لو أ ن الله لم ينزلها في ش أ ن ي يا رسول الله هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بصدق تبليغه دين الله ولكن المفاوضات لم تنته ي عند هذا الحد فالى مزيد منها وقد غير الاتجاه ايضا بعد ان فشلت هذه المحاولات لا يتسع لها المقام الى خ ط ب ة ق ا د م ة ان شاء الله تعالى فادعوه وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة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 في س ي ا س ة قريش تحت عنوان المفاوضات وكيف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا بهذا ا ل أ س ل و ب ووجدها ف ر ص ة لتسمع س ا د ة قريش منه ا ل ق ر آ ن الكريم وليسمعوا حواره فهم عادوه دون أ ن يجالسوه دون أ ن يسمعوا منه مجرد أ ن ه أ ت ى بدين جديد يقول أ ن فيه سواء ا ل س ا د ة والعبيد الكل أ م ا م الله عبد و أ ن السيد للجميع هو الله فطاشت عقول قريش كيف يكون أ م ي ة بن خلف وعبده بلال ا ل أ س و د سواء أ م ا م هذا الدين كيف يكون ابو جهل وعبيده من آ ل ياسر سواء امام هذا الدين لذا لم يستمعوا له ولم يجلسوا معه اما الان وقد ب د أ اسلوب المفاوضات فليس كل رجل مخول ان يقوم بالمفاوضات فهي ب ح ا ج ة الى م ر و ن ة تحت شعار ا ل س ي ا س ة الى الندب لها س ا د ة القوم الذين يملكون ا ل ك ل م ة و ا ل ح ك م ة و ق و ة ا ل ش خ ص ي ة وما يسمى بالمراوغه تحت شعار ا ل س ي ا س ة ا ذ ا فاعلام قريش هم الذين يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ف ر ص ة ان ي ق ر أ عليهم ا ل ق ر آ ن كما مر معنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة اذ ق ر أ ا ل ق ر آ ن على ع ت ب ة بن ر ب ي ع ة سيد بني عبد شمس حتى أ ن ه قال لقومه لقد سمعت من محمد كلاما سيكون له ن ب أ و إ ن ي أ ر ى أ ن تخلوا, تخلوا بينه وبين العرب ف إ ن يصبت فقد كفيتموه بغيركم و إ ن ظهر فعزه عزكم هذه ل غ ة لم تجري في أ ن د ي ة قريش ولا على ا ل س ن ة سادتها إ ل ا بعد أ ن سمعوا ا ل ق ر آ ن الكريم وضربنا مثلا أ و أ م ث ل ة من هذه المفاوضات ختمت ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطمع في إ ق ب ا ل ه م و إ ص غ ا ئ ه م ق ص ة ابن أ م مكتوم حيث أ ن ز ل الله عبس وتولى لم تنتهي المفاوضات. وعندما ر أ و ه أ ع ر ض عن صاحب من أ ص ح ا ب ه ب غ ي ة أ ن يلقاهم ويتحدث إ ل ي ه م طمعوا فيه أ ك ث ر فاليوم يقوم إ ل ي ه رجل يعتبر سيد قريش كلها سنا و ك ل م ة هو الوليد بن ا ل م غ ي ر ة أ ب ا سيدنا خالد بن الوليد عم ل أ ب ي جهل أ س ن رجال قريش وكان يرى في نفسه أ ن ه لا ينزل إ ل ى مستوى هذه ا ل أ ح د ا ث ف إ ن ه ا لمن هم دونه أ م ا ا ل آ ن وقد تغيرت ا ل أ ح د ا ث في م ك ة وقد كان من ع ت ب ة ما كان قال الوليد بن ا ل م غ ي ر ة المخزومي أ س ن قريش و أ ش ر ف ه ا وهو السيد بني مخزوم قال ا ل آ ن أ ن ا أ ق و م إ ل ى محمد ف أ ك ف ي ك م وانتظرت قريش كلها بفارغ الصبر ماذا سيكون من لقاء الوليد بن ا ل م غ ي ر ة مع محمد صلى الله عليه وسلم فقام الوليد واتى النبي صلى الله عليه وسلم وجرى بينهما حديث كما كان بينه وبين ع ت ب ة الا ان الوليد لم ي أ ت ي بعرض شيء كما جاء ع ت ب ة فلقد علموا ان النبي رفض هذه العروض الا انه يريد ان يكلمه ف ق ر أ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق ر آ ن و أ ص غ ى الوليد حتى أ ت م النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ من قراءته ولم يكن فيها كما كان ل ع ت ب ة من تهديد ب ص ا ع ق ة ولم يصنع الوليد كما صنع ع ت ب ة فلم يمسك على فم النبي ولم يناشده أ ن يكف بل أ ص غ ى واستمع حتى أ ت م النبي قراءته فقام الوليد بن عتبة فقام الوليد بن ا ل م غ ي ر ة ولم يرجع الى ا ن د ي ة قريش بل ترك قريش كلها وذهب الى ناديه فقط وجلس مطرقا يتفكر ويدير في ر أ س ه ما سمع من ايات ق ر أ ه ا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قريش م ق س م ة بلاتها وعزتها بان الوليد بن ا ل م غ ي ر ة قد رجع من عند محمد بغير الوجه الذي ذهب به إ ل ي ه أ ي تغير وجه الوليد فقام إ ل ي ه قومه بني مخزوم وقالوا ماذا وراءك يا أ ب ا الوليد وكان ي ك ن ا ب أ ب ي عبد شمس ابنه ا ل أ ك ب ر ما وراءك يا أ ب ا عبد شمس فقال يا قوم لقد سمعت من محمد كلاما والله ما هو بكلام البشر ولا هو بكلام الجن يعني ليس بكلام الكفان الذي تلقيه الجن على ا ل ك ه ن ة فيدمدمون به ما هو بكلام الانس ولا من كلام الجن ما ي أ ت ي على ا ل س ن ة ا ل ك ه ن ة و إ ن له لطلاوه و إ ن عليه ل ح ل ا و ة و إ ن أ ع ل ا ه لمثمر و إ ن أ س ف ل ه لمغدق وإنه يعلو, وما يعلى وانه يعلو وما يعلى وشاعت ك ل م ة الوليد هذه إ ل ى قريش فحزنت قريش حزنا عظيما وقالوا إ ن ص ب أ الوليد بن ا ل م غ ي ر ة ومعنى ص ب أ في لغتهم أ س ل م ف إ ن ص ب أ الوليد بن ا ل م غ ي ر ة ص ب أ ت قريش كلها لقد عز اليوم عز أ لقد عز اليوم امر ا بن ابي كبشه يكنون النبي بابن ابي كبشه نسبه الى الذين ارضعوه لا إ ل ى الذين ولدوه ونسالوه وقامت قائمه ابي جهل فقال ابو جهل لان الوليد بن المغيره يكون عمه فهو من بني مخزوم قال لا عليكم انا اكفيكم امره فقام ابو جهل شيطان هذه الامه وذهب إ ل ى الوليد في ناديه في قومه بني مخزوم وجلس أ م ا م ه محزونا مقبوضا مطرق ا ل ر أ س حتى قال له الوليد ما ش أ ن ك يا أ ب ا الحكم قال قاله سمعتها من قريش أ ح ز ن ت ن ي قال وما هي قال يقولون ب أ ن ما عرض على محمد ف أ ب ا ه رجاه الوليد بن ا ل م غ ي ر ة فذهب يلتمس م ش ا ر ك ة مع محمد أ ي يريد المال والجاه والملك وهل نسيت ما كان بيننا وبين بني هاشم و أ خ ذ يثير له أ ح ق ا د ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل م ن ا ف س ة حتى أ ح م ى الرجل وجعل الدم يتدفق في وجهه وقال الوليد أ ن ا أ غ ن ى قريش و أ ن ا أ ع ز ه م أ ن ا أ ل ت م س م ش ا ر ك ة فيما عرض على محمد قال اذن لا يسكت قريش الا ان يبلغهم عنك م ق ا ل ة في محمد غير التي قيلت يعني غير ما سمعت لا تثني على ق ر آ ن ه وكلامه قال قمعي قم م فقام الوليد بن ا ل م غ ي ر ة ومعه ابو جهل الى نادي قريش حيث يجتمع ا ل س ا د ة فوقف الوليد عليهم غير جالس ولا مسلم وهم يرون في وجهه انه قد, قد اسلم او صبا ك م ي ق والكل ل و و ن مطرق حتى وقف الوليد عليهم فقال يا قريش يا قوم تقولون ان محمدا مجنون قالوا لا قال هل ر أ ي ت م و ه يخالج م خ ا ل ج ة الجنون قالوا اللهم لا قال تقولون أ ن محمدا كذاب فهل جربتم عليه ك ذ ب ة قط قالوا اللهم لا إ ن ه فينا الصادق ا ل أ م ي ن قال أ ت ق و ل و ن أ ن محمدا شاعر فنحن أ ع ل م الناس بالشعر رجزه وقريضه سهله و م م ت ن ع فهل محمد يتعاطى الشعر قالوا اللهم لا فكلنا يعلم أ ن ه ليس بشاعر فسكت الوليد قالوا فماذا تقول فيه أ ن ت فنظر في قومه ثم اكفهر وجهه ثم عبس ثم قال لا أ ر ى إ ل الا أن ن ق و فيه أنه س ح ر ل ان أرى أ إلا نقول فيه أ ن ه ساحر ف إ ن ك م على أ ب و ا ب الموسم أ ي موسم الحج و إ ن العرب آ ت ي ة و إ ن ه م سائلوكم عنه ف أ ج م ع و ا فيه قولا واحدا هو السحر فلا تقول مجنون ولا تقول كاذب ولا تقول شاعر ف أ ج م ع و ا انه ساحر ف إ ن الذي يتلوه ويقوله يفرق بين المرء و أ ه ل ه وعشيرته أ ل ا ترون الذين تابعوه قد تركوا اهليهم إ ذ ا هو السحر فارتج نادي قريش فرحا وتصفيقاً وقالوا ت ص ف ي اصبت يا أ ب ا الوليد لقد كنا نخشى غير ذلك قال لا إ ن ي اعتزلتكم حتى تدبرت أ م ر ه وفكرت فيه فما ر أ ي ت ه شاعر وما ر أ ي ت ه كاهن وليس هو بالكاذب فما هذا الذي ي أ ت ي به إ ن ه السحر وشاع الخبر الوليد بأن في المغيرة مكة ابن ق د قيم محمدا ب أ ن ه ساحر و إ ذ ا بجبريل يهبط على النبي صلى الله عليه وسلم ليقص ق ص ة هذا الشقي فيقول عز من قائل متمما س و ر ة المدفر ث ر ف ي س و ة المزملي ففي س و ر ة ا ق ر أ كان في نهايتها وعيد ل أ ب ي جهل واليوم في ا ل م د ث ر كان النذير و ا ل ت ص ط ي ر ل ل ل و يخرج د الوليد ويقدر بعد بن بن لابنه النبي ينزل فيه قرآن ستسمعون نصه الآن ويقدر ابنه فيما بعد أن المغيرة المغيرة فيما الله عليه وسلم سيف الله المسلول صلى عليه وسلم يسميه فيه سيف ي الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أ ن ز ل الله فيه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وفي اللغة العربية لا يقول ا ل إ ن س ا ن ل إ ن س ا ن ذرني وفلان إ ل ا إ ذ ا كان غضبه و ص خ ط ه عليه قد بلغ حده فهو لا يريد أ ن يكون بينه وبينه وسطاء أ و شفعاء فيقول هذه ا ل ك ل م ة ذرني و إ ي ا ه اتركوني وهو لا نريد و س ا ط ة أ ح د الله يقول للنبي بهذا المصطلح الذي تعرفه قريش فالعرب قد نزل ا ل ق ر آ ن بلغتها فعندما سمعوا هذا التصدير أ و ل ما يقول الله في الوليد مخاطبا النبي ذ ر ن ي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت م ن خلقت وحيدا و له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له ت م ك ي د ا ثم يطمع أ ن أ ز ي د كلا إ ن ه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا س أ ر ه ق ه صعودا إ ن ه فكر وقدر حين قال اعتزلتكم أ ف ك ر و أ ق ي م إ ن ه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر أ ي مظهرا حقده وغضبه وحنقه على النبي و ر أ ى قومه مكتهرا وجهه ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أ د ب ر واستكبر أ ي أ د ب ر عن الحق واستكبر عن دين الله ثم أ د ب ر واستكبر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر قال عن النبي ب أ ن ه ساحر و أ ن الوحي الذي ي أ ت ي ه سحر إ ن هذا إ ل ا قول البشر يعني هذا قول السحره ة فقال إن ذ هذا ا إلا إلا البشر إن قول سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ما الجواب على ذلك اسمعوا ماذا يقول الله س أ ص ل ي ه سقر وما أ د ر ا ك ما سقر لا تبقي ولا تذر ل و ا ح ة للبشر هذا الذي أ ت ى لك بوصف جديد يا محمد وجعل قريش تجمع على ر أ ي واحد فيك يستقبلون به وفود الحجيج من العرب فيقول أ ن ك ساحر فانزل الله في هذا ا ل ق ر آ ن وقال ذرني و إ ي ا ه انا الذي س أ ت و ل ى امره س أ ص ل ي ه سقر نزلت ا ل آ ي ا ت فشاعت في قريش إن انه انزل بالوليد بن ا ل م غ ي ر ة ق ر آ ن ا وان الله سيصليه سقر وحققوا خطته فلما قدم الناس الموسم تفرقت قريش في كل الطرقات لا تلقى وفدا قادما الا حذروهم سلف قبل ان ي س أ ل و ا اياكم ان تجلسوا الى محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب الذي يدعي ا ل ن ب و ة فانه رجل ساحر ما جلس اليه احد إ ل ا سحره فقام من عنده لا يعرف أ ب ا ه ولا يعرف زوجته ولا يعرف أ ه ل ه يفرق بين ا ل ع ش ي ر ة إ ي ا ك م ويحذرونه بهذا التحذير حتى أ ن العرب التي وفدت موسم الحج إ ذ ا تعرض لها النبي ل أ ن يدعوها لهذا الدين ينفرون منه ويضعون أ ص ا ب ع ه م في اذانهم حتى لا ي س م ع ما يقول ل أ ن ه يسحر ويجعل ا ل إ ن س ا ن لا يعرف أ ه ل ه فعندما نجحت خطته في هذا الموسم قال قد كفيناكم امره من خارج م ك ة ولكن بقي ان نكفيكم امره داخل م ك ة ماذا ترى قال اننا عذبنا عبيدنا والمستضعفين وهذا لا يضر على محمد وقومه ولكن لتقم كل ع ش ي ر ة فيكم على من اسلم من ابنائها فكل رجل يعذب ولده والذي ليس له أ ب يعذبه أ خ و ه والذي ليس له أ خ يعذبه عمه أ ي أ ق ر ب ع ص ب ة له حتى لا يملك ناس أ ن يقولوا له ماذا تصنع بابننا ف أ و ل ى الناس بالولد أ ب و ه ف إ ن غاب أ ب و ه ف أ خ و ه ف إ ن غاب أ خ و ه فعمه ف إ ذ ا فعلنا ذلك لا يستطيع أ ح د أ ن يدفع عن أ ح د وعندئذ نعيب على بني هاشم أ ن كل قريش ت أ خ ذ على يد أ ب ن ا ئ ه ا فيغالب أ ع م ا م محمد أ ب ا طالب فيقومون أ س و ة بقومهم فيعذب محمدا ب أ ي د ي ه م ولا يكون بيننا وبينهم حرب وانهالت قريش تعذيبا على أ ب ن ا ئ ه ا فعذب عثمان بن عفان وعذب الزبير بن العوام وعذب عدد كبير من أ ج ل ة ا ل ص ح ا ب ة حتى أ ب ا بكر ط ا ل ه شيء كثير من ذلك ولكن ب ن هاشم حين ر أ و ا أ ن القوم يعذبون أ ب ن ا ء ه م ب أ ي د ي ه م وعذب مصعب بن عمير أ ن ع م فتى في قريش و إ ذ ا قلنا انعم فتى أ ر ج و أ ن يعرف م ع ن ا هذه ا ل ك ل م ة مصعب بن عمير بن أ و ل سفير في ا ل إ س ل ا م صاحب لواء المسلمين يوم أ ح د الذي حين أ ص ي ب أ ن ز ل الله ملكا على الفور ب ص و ر ة مصعب بن عمير يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسقط على ا ل أ ر ض فثبت مكانه وحمل اللواء هذه ق ف ز ة في ا ل س ي ر ة ليس مكانها ا ل آ ن ل أ ع ر ف ك م من هو مصعب فلما ر آ ه أ ص ح ا ب ه لا يتقدم ولا ي ت أ خ ر واقف امامه وقد اقتحمته فرسان قريش قال له بعض المسلمين تقدم يا مصعب او تراجع فان الخيل قد غشيتك فالتفت اليه ذلك الملك الذي على ص و ر ة مصعب وقال له لست مصعبا لست مصعبا وحين انتهت ا ل م ع ر ك ة اخبر النبي بذلك فقال نعم لقد أ ن ز ل الله على صورته ملك حمل عنه اللواء تكريما له تكريما لمصعب مصعب هذا أ ن ع م فتى في قريش لا يعني أ ن ه أ ب ي ض ه م و أ ج م ل ه م و أ ل م س ه م م و أ ل س ه م جلدا بلغتكم اليوم فلان شاب ناعم يعني شباب غ ر ي ب لا أ ن ع م فتى في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اي اوسع اهل مكه نعمه بذخا وترفا يلبس الثياب ة التي تجر على الارض وراءه ويضع من الطيب ما يفوح في شوارع مكه كلها وينفق من جيبه على ثلثي شباب مكه فلا يصرفون ولا يتنعمون الا بفائض ماله هذا معنى انعم فتى في قريش ولم يكن له أب ت وكانت ف والمنفق ي صغير عليه أبوه على أمره أمه وهو والقائم و على من اثرياء قريش ت ج ا ر ة ومن تعذيبها له حين لم يمتنع أ ن حبست عنه كل مال وكل نعمة حتى أ ص ب ح يمشي في طرقات م ك ة حافيا مغبرا يلبس عليه ق ط ع ة قماش خ ش ن ة لعلها من الخيش أ و الصوف لا تسمح له ان يغتسل في بيته ولا يمس طيبا فانظروا الى شاب في م ق ت بعد ل ل ا م ر ب ع ان يكون ابرز ش خ ص ي ة ب ا ل ن ع م ة ينفق على اقرانه من اهل م ك ة لا يجد الان ما يستر جسده هذا من اقوى اساليب ا ل ت ع ذ ي ب التي تعرفها ا ل ب ش ر ي ة ان غاب عنها عنصر الايمان يعني قلبوا نعيمه الى جحيم فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل باصحابه واراد اعمامه بن هاشم ان يحذو حذو قريش فينهالوا تعليبا و إ ي ذ ا ء للنبي وكان ق ف في أبو طالب في وجههم و شيخهم ومنعهم من ان يمس محمد بسوء ما دام ابو طالب يتنسم الهواء وقال ونسلمه اي متى نسلمه لما يكره من تعليب و ا ذ ا ء ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل اي اذا قتلنا جميعا بنو هاشم فلم يبق فينا من يذب معتد عن زوجته او عن ابنه عندئذ يسلم محمد لما ارادت قريش وكانت ك ل م ة ابي طالب م س م و ع ة فوقفت الهواشم كلها وراء ابي طالب تكرم محمدا لا تسمح بيد ا ذ ن تمتد اليه فلما ر أ ى النبي ما هو به من ن ع م ة بفضل الله وجهد عمه ولكن اصحابه قد اصابهم ما اصابهم لم يرضى مثل هذا الحال الا يمس ه بسوء وكل الذين تبعوه بسبب هذا الدين اوذوا م ن اقرب الناس اليهم قال لاصحابه ارى ان تخرجوا من م ك ة الى اين يا رسول الله قال ارى ان تذهبوا الى ا ل ح ب ش ة فان في ا ل ح ب ش ة ملكا نصرانيا لكنه لا يظلم عنده احد انظروا الى س م ا ح ة هذا الدين والى عدله والى صدق ن ب و ء ة نبيه النبي لم يغادر م ك ة الا م ر ة و ا ح د ة في ت ج ا ر ة ل خ د ي ج ة الى بلاد الشام ولم يتجاوز ما تسمى ب ص ي ر ة التي بالطفيله لم يصل الى الشام الى دمشق باع تجارته واستبدلها كما وضحناها بالتفسير هنا وهذه اسمها بلاد الشام وهي ا ل م ع ر و ف ة ب ب ص ر ة ب ص ي ر ة وعلى الذين لا يعرفون ذلك ان يرجعوا الى كتب التاريخ و ا ل ل غ ة فيتحققون من ذلك والى ايامنا هذه لا يوجد بالشام بلد اسمها بصره بصرة في العراق وبصرة في في ف العراق عنا الاردن بالشام ا النبي لم يغادر、مكة. فما ادراك ان في الحبشة من وراء بصرة البحر مكة لم ملك لا يظلم عنده أحد. تسمع من الناس من عنده من في تسمع احد ان النجاشي ملك ا ل ح ب ش ة ممكن كما تسمع يسمع غيرك ولكن ما الذي يدريك انه لا يظلم عنده احد انها ا ل ن ب و ء ة فهو لم يذهب اليه لم يجالسه لم تحصل ق ض ي ة بين عربي وحبشي حتى يعدل بها النجاشي فتبلغ الاسماع ولكنها ا ل ن ب و ء ة فقال لاصحابه اذهبوا الى ارض ا ل ح ب ش ة اعبدوا الله هناك في جوار النجاشي فهو ملك عدل لا يظلم عنده احد وارتحل الصحابة وان اردنا تتبع هذا في كتب السيرة فيجعلوها رحلتين وثلاث وان الصحابة اردنا هذا السيرة كانت اكثر من رحلة الا رحلتين رحلة تتبع كتب تبع بعضا فنقول هجرة الحبشة تفصيلا اللازم بعضهم بعضا هجرة من ان دون ان نعطيها في اكثر من اللازم هاجر أ ص ح ا ب النبي على د ف ع ة أ و على دفعات أ ن ه م هاجروا إ ل ى ا ل ح ب ش ة وكان أ و ل المهاجرين عثمان بن عفان خرج بزوجته ر ق ي ة ا ب ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مصعب بن عمير أ ن ع م فتيان قريش وخرج غيرهم كثير وعندما خرجوا تسللا لا يستطيعون أ ن يهاجروا على نفسه حتى لا تمنعهم قريش تنسمت الاخبار أ خ ب ر تنسمت ا ل أ مع أ ن ه م كانوا يتسللون ليلا تحدثنا ا م ر أ ة ص ح ا ب ي ة فاتني اسمها ا ل آ ن قالت بينما أ ن ا أ ع د زادنا و أ ع د حقيبتنا يعني من متاع السفر إ ذ مر بي عمر بن الخطاب ولم يكن مسلما انذاك وكان من أ ش د ما يخشاه المسلمون وكان من أ ش د ه م على المسلمين قالت فمر عمر فارتعدت ف ر ا ئ ص ه عمر يرانا نستعد ل ه ج ر ة سيمنع كل أ ب و ا ب م ك ة فقال ما ش أ ن ك م قالت فغلبني إ ي م ا ن ي عن أ ن أ ك ذ ب المؤمن لا يكذب إ ن م ا ي ف ت ر الكذب الذين لا يؤمنون ولكن الكذب في مجتمعاتنا بالاصطلاحات ا ل ع ص ر ي ة الكذب ملح ا ل رجال يعني اللي ما بكذب مش زلمة الكذب ملح الرجال زلمة ملح مش بكذب هكذا يقولون في الامثله في المجالس الكذب اسلوب من ا ل س ي ا س ة المؤمن لا يكذب قط قالت فغلبني ايماني على ان اكذب حين قال ما ش أ ن ك م يعني وجد ص ر ة ووجد متاعا وجدها باب منزلها بالليل ما ش أ ن ك م قالت فارتعدت فرائصي ولكن غلبني ايماني على ان اكذبه فقلت اذيتمونا في ديننا فاننا نسيح في ارض الله حتى نعبد الله بلا اذيه ا م ر أ ة تجرؤ ان تجيب عمر بن الخطاب ولكن انظروا الى صدق ايمانها ماذا صنع كان من المتوقع على الفور بدون اي تفكير ان ترتفع احدى يدي عمر فلعله لا يعطيها يده اليمنى قد تقضي عليها ربما يضربها برؤوس اصابع ي د ي ا ل ي س ر ة ان ترتفع احد يدي ه ضربا لها لا لانها تريد ان تهاجر لانها ترد على عمر وترفع صوتها ولكن انظر الى ماذا كان عندما قالت مقالتها تقول فرق عمر ر ق ة لم اعهدها ومعروف ان الرجل اذا بدت عليه ملامح الحزن رق عمر ر ق ة لم اعهدها ولا تعهد به لا انا ولا غيري معرفه لا تعهد به ثم اطرق وابتسم وقال بصوت خافت صحبكم ا الله صحبكم ا الله ومضى في طريقه فلما جاء زوجها اخبرته دهشا قالت مر ب ه عمر وخشيته وكان من امره ما كان فذكرت مقالتها وذكرت مقالته قال فقال لها زوجها اطمعت في اسلامه قالت اي وربي قال لا لا تطمعي والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب اي حمار الذي يركبه حتى يسلم الحمار باسلم عمر لما من كانوا يرون من شدته ولكن الله قدر ف أ س ل م عمر فيما بعد ومضى القوم إ ل ى ا ل ح ب ش ة ويسر الله لهم في خروجهم أ ن لقوا س ف ي ن ة أ و سفينتين في البحر تريدان ا ل ح ب ش ة ولكن في الطريق وقع ما هو مذهل ليبين ا ل إ ي م ا ن و م ع ج ز ة ا ل إ ي م ا ن ليست في رسول الله فقط بل في كل مؤمن ف إ ن كانت تحديا سميت م ع ج ز ة ونسبت ل ل أ ن ب ي ا ء و إ ن كانت لغيرهم من المؤمنين سميت ك ر ا م ة فانظروا إ ل ى ا ل ك ر ا م ة ا ل ج م ا ع ي ة التي أ ك ر م بها اولئك الصحابه ا مشيا على الأقدام وخرجه وصرته على ظهره ويمشي ب م ش ي ة زوجته لان الرجل اقوى من ا ل م ر أ ة مشيا فهو مضطر ان يمشي بمشيتها لمن يدعها فهم يمشون على اقدامهم وليلا وشاع الخبر ولعل عمر تحدث حين راهم المهم انهم علموا بهم فاضطربت قريش وامروا فرسانا لهم ب ق ي ا د ة عمرو بن العاص و ب ق ي ا د ة معاويه بن ابي سفيان ان يلحقوا بهم ويردوهم قبل ان يصلوا البحر وكادوا ان يدركوهم حين طلع النهار و ر أ و ا اقدامهم فهم يقصون الاثر ولما كانوا على مرمى البصر منهم وقال قائل من فرسان قريش هاؤم اولئك هاؤم اولئك يسيرون لان الوقت ليس ظهر حتى يكون هناك ص ر ا ب اكمل ما تكون الرؤيا واوضح ما تكون هاؤم اولئك فلما نظروا إ ل ي ه م وشدوا خيلهم حتى وصلوا ا ل ب ق ع ة التي ر ع و ه ا بهم على أ ث ر خطوهم لم يجدوا لهم أ ث ر اثرا لم يجدوا لهم يجدوا أ و أ خ ذ و ا يحومون في تلك ا ل ب ق ع ة فلم يعثروا على أ ح د ها هو ا ل أ ث ر قد انتهى هنا والارض صحراء الرمال لا يوجد ش ج ر ة يختبئ عليها أ ح د لا يوجد كهف يدخله واحد أ ي ن ذهبوا و ل إ ي ض ا ح ذلك فاخذ ل ه وجودها أبصار فرسان ولكنه قريش مع ش ع الله ع ا ا ترى فأعمى أبصارهم م يروا الضعفاء ابصار ج ر ي ن د ي ن ه الله وهم أمامهم م إلى ل ا ب ح ر ء وهكذا أخذ الله وسنأتي الله عليها أخذ بالتفصيل ا أ ب ص قريش عن النبي يوم هاجر وقد ذكرنا طرفا منها يوم تناولنا ا ل ه ج ر ة ولكن ب إ ي ج ا ز أ ع م ى الله أ ب ص ا ر فرسان قريش وقالوا فيما بينهم ك أ ن ه م ملح ذاب من بين أ ي د ي ن ا أ م هم دخان تصاعد في السماء فانتظروا س ا ع ة من وقت حتى حمي قرص الشمس فرجع الفرسان واستمرت ا ل ك و ك ب ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل م ط م ئ ن ة بدينها التي ازدادت إ ي م ا ن ا بربها عند هذا الموقف استمرت إ ل ى ساحل البحر وركبت حتى اتت بلاد ا ل ح ب ش ة ونزلت في رحاب النجاشي ورجع فرسان قريش بخفي حنين حتى اذا ما استقبلتهم سادتهم قالوا اين المهاجرون لم ا لم تردوهم قالوا لم نجدهم فقال ابو جهل وابو سفيان خيبكم الله من فرسان كيف لم تجدوهم وهل هنالك غير طريق واحد مؤد من م ك ة الى ساحل البحر كيف لم تجدوهم قال م ع ا و ي ة لقد ادركناهم وكانوا على مرنى البصر منا وعندما انتهينا الى اثر خطوهم ومسيرهم ك أ ن الارض انشقت وبلعتهم فلم ن ع ث ر على احد ولا على متاع ولم يدركوا انها ا ي ة من الله لم يدركوا ف أ خ ذ و ا ي ت آ م ر و ن فيما بينهم إ ذ ا قد نجا المهاجرون ووصلوا إ ل ى ا ل ح ب ش ة لنلحقهم إ ل ى ا ل ح ب ش ة فكيف لحقوا بهم إ ل ى ا ل ح ب ش ة وماذا أ ع د و ا في ذلك وماذا كان بينهم وبين النجاشي لا يتسع له المقام والطقس كما ترون حار و إ خ و ا ن لا يزال يقفون هناك أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا الله انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من ه ج ر ة أ ص ح ا ب ه المستضعفين إ ل ى ا ل ح ب ش ة وقلنا ب أ ن قريشا قد فقدت صوابها حين علمت أ ن المستضعفين فيها استطاعوا أ ن يخرجوا و إ ل ى أ ر ض غير أ ر ض ه م و إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف إ ن ه م يخشون أ ن يكون أ ن ص ا ر ا في الخارج لمحمد ودعوته وكيف لحق بهم فرسان فلم يستطيعوا أ ن يلقوا عليهم القبض بل طاشت عقولهم حين قال عمرو بن العاص ومن كان معه كانوا على مرمى البصل منا وفي ق ب ض ة يدنا حتى إ ذ ا وصلنا إ ل ى انتهاء أ ث ر ه م ك أ ن ه م سراب أ و ملح قد أ ذ ي ب بالصحراء لم نعصر لهم على أثر انتهى أثرهم فلم الله أثرهم نجدهم وكانوا أمام أعيننا وغاب عنهم نعصر انتهى وكانوا أعيننا أن تكون عناية أثر وغاب ح فاخذت ت ب ل المؤمنين المهاجرين الى الله ورسوله ق و م ف قريش تتدبر امرها ماذا تصنع اصبحت بين مصيبتين في حد تقديرها والا هي بين نعمتين ن ع م ة ان الايمان في قلب م ك ة هي تعتبره م ص ي ب ة عليها و ن ع م ة ان هذا الدين قد فتح بابا بالخارج سيكسب ن ص ر ة و ت أ ي ي د اهل الكتاب كاسلام النجاشي ملك الحبشه ولكن القريش تعتبرها م ص ي ب ة اخرى فاجمع امرهم بعد ان تشاوروا وعلموا ان عمرو بن العاص له ص د ا ق ة ح م ي م ة مع ملك ا ل ح ب ش ة مع النجاشي فقالوا هل تستطيع ان تكون سفيرنا اليه فترد المهاجرين قال استطيع وجمعوا له من الهدايا ما يحب ويقولون أ ن ه كان أ ح ب شيء إ ل ي ه يهدى ا ل أ د م ليس ا ل أ د م ا ل س م ن و ا ل ز ب د ة واللحم ة لا ا ل أ د م معناه الجلود ل أ ن ه م كانوا يلبسونها تقشفا يحب ا ل أ د م أ ي متاع من الجلد أ ي لباس من الجلد فجمعوا له ما استطاعوا من ا ل أ د م له ولبطارقته و أ س ا ق ف ت ه و أ و ص و ا عمرا بقولهم ابدا ببطارقته فقدم اليهم الهدايا واعلمهم بنيتك في هذه ا ل ر ح ل ة حتى يكونوا لك عونا عند النجاشي ثم في اليوم الثاني تقابله وتعطيه الهدايا ثم تطلب منه ان يرد المهاجرين دون ان يسمح لهم بلقائه او يحدثه وعمل عمرو ك ا ن صاحبه عماره بن الوليد اثنان من د ا ه ي ة العرب عملا ب و ص ي ة قريش فما ترك بطريقا له مجلس حول النجاشي الا اغرقه بالهدايا وذكر له مطلبه على ان يكون عونا له غدا في مجلس الملك ووعدوه كلهم ا ل ع و ن حتى اذا كان مجلس الملك وقبل ان ي أ ت ي الى مجلسه زفت الهدايا الى داره حتى يسر بها فيكون مرحبا ب ع م ر بن العاص وعندما انعقد المجلس قال ع م ر بن العاص لملك ا ل ح ب ش ة النجاشي والنجاشي لقب له واسمه أ ص ح م ة قال له أ ي ه ا الملك إ ن لنا شباب وغلمان وبعض السفه من أ ب ن ا ئ ن ا خرجوا على ديننا ولم يدخلوا في دينك و ك أ ن عمرو حريص على أ ن يكونوا في احد الدينين قال خرجوا من ديننا ففارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك و إ ن ه م قد فروا إ ل ى أ ر ض ك ب غ ي ة الاستعداء على قومهم وقد أ و ف د ن ي اليك أ ش ر ا ف قومهم راجين أ ن تردهم إ ل ي ن ا فنحن أ ع ل م ب أ ب ن ا ئ ن ا وبما أ ح د ث و ا فينا و أ ج م ع ا ل ب ط ا ر ق ة من حوله ا ل نعم قد فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في ديننا فقومهم أ ع ل م بهم فقال النجاشي ولكن أ ي ن هم قالوا في بلادك هنا قال إ ذ ا نزلوا في جواري قالوا نعم قال فلا ينبغي أ ن أ س ل م قوما أ و أ ر د من كانوا في جواري قبل أ ن أ ر ا ه م ف أ ك ل م ه م و أ س م ع لهم وهذا ما كان يخشاه عمرو بن العاص ف أ ر س ل إ ل ى ا ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة و أ ج م ع أ م ر ه م أن ل ا يتكلم فيهم مع النجاشي إ ل ا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جعفر بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قالوا أ ن ت خطيبنا بين يدي الملك فقدموا وكان الملك إ ذ ا جلس انحنى جميع من حضر من قومه ومن ضيوف اجلالا للملك ويسمونه وهو لم يكن سجودا كاملا ولكن يسمونه بلغتهم السجود او الركوع او الانحناء ينحنون ت ح ي ة واجلالا له فلما جاء الملك الى مجلسه انحنى القوم كلهم الا اصحابنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا مسندين ظهورهم منتصب ا ل ق ا م ة فلما جلس الملك قالوا السلام عليك أ ي ه ا الملك فراهم لم ينحن قال أ ل ا تنحنون لنبيكم قالوا لا قد علمنا نبينا أ ن لا ننحني ولا نركع ولا نسجد إ ل ا لله ولكنا ن قد حييناك بتحيتنا وهي السلام فتكلم عمرو بن العاص و أ و غ ر صدر الملك حتى قال لهم الملك فما الذي قدم بكم إ ل ى بلادي فتكلم جعفر ولا أ ر ي د أ ن آ ت ي بكل كلامه يعنينا جوهر ا ل ق ص ة قال أ ي ه ا الملك كنا قوما نعبد ا ل أ ص ن ا م وما ننحت ب أ ي د ي ن ا فبعث الله فينا نبيا منا نعرف نسبه وحسبه وصدقه و أ م ا ن ت ه فدعانا إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده ونبذ ما كنا نعبد من ا ل أ ص ن ا م وترك ما كنا عليه في الجاهليه ة الميتة من والدم ولحم الخنزير وشرب الخمور ووأد البنات إلى آخر ما ذكر من الخنزير البنات أكل ووأد الأخلاق ذكر إلى فضائل التي ل يدعو ي وشرب آخر إ ا الإسلام فلما اتبعناه عدا علينا قومنا فآذونا في ديننا و ح ا ل بيننا وبين عبادتنا حتى زهقت انفس بعضنا فامرنا نبينا ان ن أ ت ي الى ارضك وقال ان في ا ل ح ب ش ة ملكا لا يظلم عنده احد وقد جئناك نكون في جوارك نعبد الله كما نشاء فقاطعهم عمرو وقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى قولا لا يرضيك قال ماذا يقولون فيه قال إ ن ه م يقولون إ ن ه عبد لا يعترفون ب أ ن ه ابن الله أو أنه او ل ل ه ه ه ذ كلمة تثير انه ل ص ا ا ر ى ل ل وهذه كلمة تثير النصارى الله ن ص ا ر ى أ ن ا ا ت خ ل فالتفت عقيدتهم ف النجاشي إ ل ى جعفر وقال ماذا تقولون في المسيح قال نقول فيه ما جاءنا من عند الله قال وهل جاء في كتابكم شيء عنه قال نعم قال ف ق ر أ ه عليه صدر س و ر ة مريم إ ل ى أ ن بلغ ويعنينا ما هو في ق ص ة الموضوع إ ل ى أ ن بلغ قول الله تعالى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 ويوم ابعث حيا عقيده توحيد كامله لم يخشوا فيها غضب النجاشي فان فيها اني عبد الله وفيها السلام علي يوم ولدت ويوم اموت والاله لا يموت ويوم ابعث فاذا بعث اذا هنالك من بعثه فهو عبد الله وليس الله ولما ق ر أ جعفر ب ط م أ ن ي ن ة و ث ق ة كلام رب العالمين عاقدا ا ل ن ي ة في قلبه ليكن من وراء ذلك ما يكن ف إ ن ا لا نبدل كلمات الله فاضت عين النجاشي و أ ع ي ن بطارقته بالدمع حتى أ خ ض ل و ا لحاهم أ ي بللوها بالبكاء ثم نزل النجاشي عن كرسيه وتقدم منهم وقال بعصا بيده على ر أ س ه ا الصليب في ا ل أ ر ض هكذا قال ليس بين ديننا ودينكم أ ك ث ر من هذا الخط ثم التفت إ ل ى عمرو ق ا ل أ ه م عبيد لكم قال ل ا قال أ ل ك م دين عليهم تطلبونه قال ل ا لماذا س أ ل عن هاتين الخصلتين عزم على إ ن كانوا عبيدا اشتراهم واعتقهم و إ ن كان عليهم دينا وفاه هو حتى يبرئ ذمتهم وهذا من عدله قال أ ع ب ي د هم لكم قال لا قال أ ل ك م عليهم دين تطلبونه قال لا قال إ ذ ن فلا أ س ل م ك هؤلاء ولا بجبل من ذهب ثم التفت الى بطارقته وحاشيته وقال ر د عليهم هداياهم فاني لست ب ح ا ج ة لها والله لو كنت استطيع ان اتي محمدا هذا لامنت به واسلمت وكنت من يحمل نعله يعني اخدمه حتى احمل نعله ثم التفت الى جعفر واصحابه وقال انطلقوا في ارضي امنين من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم. أي, من آذاكم وشتمكم وسبكم غرم اي عوقب عند الملك بقانونه وعقوباته فانطلق المؤمنون امنون في ارض الله يعبدون الله كما علمهم دينهم ورجع عمرو ص ا ح ب ه بهداياهم خ ي ب ة وشر ر ج ع رجعا الى قريش بخفي حنين ويروى أ ن ه عندما كانوا في ا ل ح ب ش ة والحديث الذي دار بين عمرو و ا ل ب ط ا ر ق ة كانوا ي س أ ل و ن ه م قالوا نجد في كتبنا أ ن ه بقي نبي سيبعث ولكن كل نبي يا عمرو له م ع ج ز ة فهل أ ر ا ك م محمد من معجزاته شيء ف إ ن أ ه ل م ك ة لا علم لديهم بدين السماء ولا علم لديهم ب أ ه ل الكتاب ولا علم لديهم بمعجزات ا ل أ ن ب ي ا ء فما بعث فيهم نبي من قبل ولا أ ت ا ه م رسول فهم على بقايا تعاليم دين إ ب ر ا ه ي م التي ورثها إ س م ا ع ي ل ومع ع ا ل أ ج ي ا ل اندثرت فكانت بدلها ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م فعلق بذهن عمرو هذه ا ل م س أ ل ة فذكرها ل أ ش ر ا ف قريش قال ي س أ ل اهل الكتاب هل لمحمد من معجزات ف إ ن لكل نبي م ع ج ز ة أ ل ا تواجهوه بهذا فاجتمعت قريش لتحاول آ خ ر م ح ا و ل ة بتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم ب ط ل ب ا ل م ع ج ز ة فوجدوه جالسا عند الصفا وكان يجلس عند الصفا ل أ ن جبل الصفا لا يوجد عليه ناد من أ ن د ي ة قريش ف أ ن د ي ت ه م في جهات الحرم الا الصفا لانه جبل فلا يروق لهم ان يكون فيه ا ن د ي ة فهو الخالي من انديتهم فكان صلى الله ل ع يجلس ه وسلم ي اليه فقام اشراف قريش ومعهم غيرهم حتى جلسوا اليه عند الصفا فقالوا يا محمد لقد كان بيننا وبينك حديث كثير ومحاولات بعضها بغضب وبعضها ب ر ض ى أ م ا ا ل آ ن ف إ ن ا نطلب منك طلبا لا يغضب منه نبي قط قال ما هو وهو ي ر ج و إ س ل ا م ه م وهدايتهم قالوا علمنا من أ ه ل الكتاب أ ن لكل نبي م ع ج ز ة فما هي معجزتك أ ر ن ا م ع ج ز ة فقال لهم آ ت ا ن ي الله هذا ا ل ق ر آ ن فهو معجزتي فهو كلام الله قالوا لا نريد م ع ج ز ة ح س ي ة تراها أ ع ي ن ن ا ونشهد عليها وطلبوا منه م ع ج ز ة م ح د د ة وكان الوقت منتصف الشهر فقالوا إ ن ا نريد منك أ ن تقسم لنا القمر فها هو بدر يرى من ج ه ة حراء ولم تكن البنايات ا ل م ر ت ف ع ة التطاول بالبنيان فحراء مقابل الكعبه ة قالوا ف ذ ا البدر نريد منك أ ن تقسم لنا القمر نصين ف إ ذ ا ر أ ي ن ا ه انقسم ف ل ق ت ي ن آ م ن ا ب أ ن ك رسول فطلب من الله أ ن يحقق لهم ما طلبوا حتى يكون سببا في هدايتهم فدعا ل ل ه و أ ش ا ر إ ل ى القمر فانقسم القمر ف ل ق ت ي ن ف ل ق ه هكذا و ف ل ق ه هكذا حتى ر أ و ا حراء بينهما هذا جبل حراء أ ي الذي نزل فيه الوحي غار حراء ف نصف القمر هنا ونصف القمر هنا فلما فلقه لهم قالوا هذا سحر ابن ابي ك ب ش ة وكانوا يكنونه بذلك ن س ب ة الى الذين ارضعوه لا الى الذين نسلوه ابن ابي ك ب ش ة اي ز و ج ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة قالوا سحركم ابن ابي ك ب ش ة فقال بعض المنصفين ان كان سحرنا ونحن حوله فلا يستطيع أ ن يسحر من كانوا خارج م ك ة فانظروا حتى ي أ ت ي الركبان ف ن س أ ل ه م هل ر أ و ا ما ر أ ي ن ا ف إ ن كانت خ ا ص ة بنا فقد سحر أ ع ي ن ن ا و إ ن كان الناس قد ر أ و ا أ ن القمر قسم في خارج م ك ة إ ذ ا آ ي ة فانتظروا الركبان حتى جاء من له مسافر فما س أ ل و ا مسافرا إ ل ا أ خ ب ر أ ن ه ر أ ى القمر قد انقسم ف ي ا ل ق ت ي ن ولم يعد القمر إ ل ا بعد أ ن طلبوا منه قالوا هل يستطيع ربك أ ن يجمعه فدعا و أ ش ا ر إ ل ي ه فاجتمع ومع ذلك قال سادتهم من الجبارين قالوا هذا سحر مستمر يعني هذا سحر لم يكن لاهل م ك ة بل استمر حتى عم ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة كلها حتى ع فانزل ل ا جميعا س ف أ ن الله عليهم ردا صدر س و ر ة القمر والتي قال فيها مشيرا إ ل ى ت أ ي ي د هذه ا ل م ع ج ز ة وقد جاءت في الحديث الصحيح و إ ل ي ك م نصها بعد ا ل آ ي ة قال تعالى مفتتحا س و ر ة القمر اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ة أ ي ر أ ت ه ا قريش و إ ن يروا آ ي ة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أ ث ب ت الله في ا ل ق ر آ ن كلامهم أما هذا الحديث فقد أ خ ر ج ه البخاري في صحيحه عن أ ن س بن مالك أ ن أ ه ل م ك ة س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يريهم آ ي ة ف أ ر ا ه م القمر شقين حتى راوا, حتى رأوا حراء بينهما ه ذ اما لفظ البخاري أ أ خ ر ج البخاري ومسلم و ا ل إ م ا م أ ح م د والبيهقي والترمذي كل بسنده ب و و ر انشق ي ت ه م حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود من السابقين بن بن بالإسلام الله الله قال أهل من من إن مكة القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا أ ي ل أ ه ل م ك ة كلمة مكة من كلام لأهل عبدالله من مسعود ابن قال النبي اشهدوا قال ل أ ه ل م ك ة فقالت قريش هذا سحر ا بن ابي ك ب ش ة انظروا ما ي أ ت ي ك م به السفار فلما حضروا شهدوا بأن القمر قد انقسم في القمر القتين قالت قريش هذا سحر مستمر فانزل الله سورة القمر لما لم يؤمنوا بهذه الاية انقسم مستمر يؤمنوا حضروا شهدوا بان هذا سحر قريش سورة بهذه قد وقالوا عنها سحر مستمر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آ ي ا ت أ خ ر فقد فتح باب التعجيز بالمعجزات فبعضهم يقول له هلا هل ازلت عنا جبال م ك ة ف أ ر ض ن ا اضيق ا ل أ ر ا ض ي وغيرهم يقول له هلا هل نبعت لنا من ا ل أ ر ض وفجرت لنا ينبوعا ف أ ر ض ن ا لا ماء فيها وبعضهم يقول إ ن كنت نبيا هل لا تكون لك ج ن ة ت أ ك ل منها وتشرب خير لك من أ ن تقوم معنا ب ا ل أ س و ا ق و آ خ ر يقول له لم لا ينصب لك ربك معراجا حتى تعرج عليه إ ل ى السماء نراك ب أ ع ي ن ن ا وتنزل معك كتابا ن ق ر أ ه وكل يطلب طلب وقد قص الله علينا هذه المطالب جميعها في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء ورد عليها ب ر د لا يتوقعه أ ح د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 فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او ت أ ت ي ب ا لله و ا ل م ل ا ئ ك ة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى لو ر ق ي تنزل مش د ق ي ولن لرقيك نؤمن ن حتى ت علينا كتابا ن ق ر أ ه بعد كل هذه المطالب قال له ربه اجب على كل هذه المطالب قل قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا ل رسولا ن ا بشر ا ل رسول الله الذي ي أ ت ي بالايات ولماذا لم ينزل الله له مثل هذه الايات وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا ل ر س و ل يستغربون كيف يكون نبي الرسول وتجري عليه أ ح ك ا م ا ل ب ش ر ي ة قالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في الاسواق أ س و ق وما منع ا ن أن ن م جاءهم الهدى إلا أن ا ا الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة لنزلنا السماء ل قل لو عليه ملك و أبعث بشر كفى يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من في شهيدا بيني وبينكم إ ن ه كان بعباده خبيرا بصيرا ثم لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إ ص ر ا ر ه م وعدم ا س ت ج ا ب ة الله لهم بتنزل هذه ا ل آ ي ا ت ظن أ ن الله عز وجل لم يستجب له ولكن الله قد خيره ف أ ن ز ل عليه في نفس ا ل س و ر ة ولكن في آ ي ة أ خ ر ى وما منعنا أ ن نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل الا أن كذب بها ا أ و و و ل ن م م ن ن ع ان أ نرسل أن بالآيات إلا أن كذب بها ا ل أ و ل و ن تماما كما قرأت ذلك أ ن س ن ة الله في خلقه م ا ض ي ة إلى قوم نبي طلبوا ا ي ة أ و م ع ج ز ة أ و قال لهم نبيهم هذه آ ي ة الله كما قال لهم نبي لقومه عن ا ل ن ا ق ة هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة ف أ ي م ا قوم كذبوا نبيهم بتلك ا ل آ ي ة وكفروا بعدها أ و خالفوها مضت س ن ة الله أ ن يدمرهم فكان حديث جبريل من غير الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ ع ط ى ربك قومك ما أ ر ا د و ا من المعجزات ثم لم يؤمنوا دمرهم كما دمر من قبلهم فرجا جبريل ر فرج ف النبي جبريل وضرع الى ربه الا ينزل ا ي ة حتى لا تهلك امته انظروا كم يؤذونه ولا يؤمنون به وهو حريص على الا يهلكهم الله يمهلهم ويفتح لهم باب ا ل ت و ب ة فانزل الله هذه مؤيدا لجبريل ا مطمئنا لقلب النبي وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله حيث انتهى بنا الحديث في الماضية من طلب قريش تعجيزا انتهى بنا جمعتنا من طلب شيئا من المعجزات حتى ولو كانت ما آ م ن و ا بنص ا ل ق ر آ ن الكريم ف إ ن ه م ما طلبوه إ ل ا تعجيزا لذلك لم يقم الله لمطالبهم وزنا فكل المطالب والتي أ ر ا د و ا أ ن يقلبوا م ك ة ر أ س ا على عقب تعجيزا للنبي فيها كان الرد عليها بجزء من آ ي ة قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا ل رسولا ذلك لعلمه أ ن م ا طلبوا ذلك عنادا وكفرا لا بحثا عن ا ل ح ق ي ق ة و ا س ت ج ا ب ة ل ل إ ي م ا ن فلما ر أ و ا كل ذلك لا يثمر وقد أ ص ب ح المسلمون لهم ج ه ة آ م ن ة خارج م ك ة شل تفكير قريش فبردت مجالسها وبردت تلك المحاولات وحاروا في أ م ر ه م ف أ ص ب ح و ا قل أ ن يجلس اثنان أ و ث ل ا ث ة إ ل ى بعضهم ليتدبروا في أ م ر هذا الدين وامر هذا النبي بل أ ص ب ح و ا ك أ ن ه م س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا كل في حاله يتدبر إ ل ى ما الت إ ل ي ه ا ل أ م و ر ففي هذا الجو الفاتر المزعج الغير مريح يبرز لنا رجل لم تبرز شخصيته على ا ل س ا ح ة قبل اليوم هو ليس مسلم ولا محب لهذا الدين وهو شديد ذو شكيمه له مكانته في قريش مع أ ن ه فتى ليس بالكهل الكبير فهو لم يبلغ الثلاثين من العمر بل هو في ا ل س ا د س ة والعشرين من عمره ولم يكن يعطي بالا كثيرا لخلاف م ك ة إ ل ا أ ن ه غير راض عن هذا الدين ولا عن المسلمين ولكن لم يثبت بنص صحيح و إ ن كانت كتب ا ل س ي ر ة قد أ و ر د ت هذه ا ل ع ب ا ر ة كان من أ ش د الناس على المسلمين ع ب ا ر ة لا دليل لها ذاك هو عمر بن الخطاب فلم يسجل لنا كاتب س ي ر ة ولا راو ي حديث موقفا واحدا من مواقف عمر ضد النبي أ و المسلمين لم يسجل إ ل ا أ ن كتب ا ل س ي ر ة تقول وكان من أ ش د الناس على المسلمين في أ ي موطن لم يذكروا شيئا على ا ل إ ط ل ا ق غير أ ن تعرضنا لذكره يوم ا ل ه ج ر ة إ ذ قالت ا م ر أ ة اسمها ليلى وهي زوج لرجل اسمه ع م ر هاجر إ ل ى ا ل ح ب ش ة عندما كانت تعد رحلتها وتعد راحلتها مر بهم عمرا فقال إ ل ى أ ي ن يا أ م ت الله قالت نريد أ ن نضرب في أ ر ض الله آ ذ ي ت م و ن ا في ديننا فنضرب في أ ر ض الله حيث نعبده آ م ن ي ن قال صحبكم الله و ر أ ت له ر ق ة فعندما حضر زوجها أ خ ب ر ت ه ب ر ق ة عمر وما قال قال أ ط م ع ت ب إ س ل ا م ه قالت أ ج ل ما ر أ ي ت ه رق مثل اليوم قال لا والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار ب الخطاب يعني إ ذ ا أ س ل م حماره يسلم عمر لما كانوا يروا من إ ع ر ا ض ه عن هذا الدين وعدم الاكتراث به غير هذه لم تثبت في كتب السيره على الاطلاق وهي تحتاج أ ي ض ا إ ل ى تحقيق وتمحيص عند طلاب الدليل إ ذ ا لم يثبت لعمر عداوه ولم يطرز على ا ل س ا ح ة إ ل ا اليوم جاء إ ل ى ناديه فلم يجد ندماءه ذهب إ ل ى من كان يجالسهم فلم ي أ ن س بحديث أ ح د فضاقت به ا ل أ ر ض بما رحبت وتفكر في أ م ر قريش وما الت إ ل ي ه ولعله فقد بعض الاصحاب ممن هاجروا الى ا ل ح ب ش بعد إ س ل ا م ه م فقال إ ن هذا الدين فرق جماعتنا وسفه احلامنا أ وعاب اباءنا وديننا ولم يعد يطب العيش في م ك ة بعد هذا كله فما علي الا ان اجتث الامر من جذوره فتوشح سيفه وتوجه الى دار النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطرق عليه بابه ثم يحمل ر أ س ه الى قريش ويريح م ك ة من هذا الدين الجديد هذا كل ما تصوره عمر وهو يحدث عن سبب اسلامي فالرواية عن عمر وبينما هو في عن هو طريقه يكتنفه الشر من كل جانب اراد الله به خيرا فساق له احد زملائه واصحابه اما كتب ا ل س ي ر ة تقول لقيه رجل مسلم يكتم ايمانه لم ي ص ر ح باسمه وليس هناك دليل على انه كان يكتم ايمانه لقيه رجل ممن يعرف فعرف الشر في وجه عمر فالاصحاب تعرف مزاج بعضها بعضا ر أ ى الشر في وجه عمر قال الى اين يا عمر قال الى هذا ا ل ص ا ب ق الذي فرق جماعتنا وعاب ديننا وسفه、أحلامنا. احمل الى قريش ر أ س ه واريحكم من امره عمر معتد بنفسه كل الاعتدال إ ذ ا هو لم يفكر في أ ذ ي ه المسلمين قبل اليوم ولا في التعرض لدينهم اليوم عزم على قتل نبيهم هو واثق من أ ن ه سيحمل ر أ س النبي على كفه فقال له صاحبه وسبحان من ساقه إ ل ي ه و أ ن ط ق ه أ ن يقول له ذلك قال لقد غرتك نفسك يا عمر أ و ت ظ ن بن هاشم أ و بن عبد مناف ي ت ر ك ك تمشي على ا ل أ ر ض وقد قتلت محمدا خير رجالهم قال ليصنعوا بعد ذلك ما ش ا ء و ا قال هلا ذهبت الى اهل بيتك فادبتهم اولا قبل ان تقتل محمدا قال واي اهل بيتي تعني قال اختك ف ا ط م ة وزوجها سعيد سعيد بن زيد فقد اسلم وسعيد ابن عم عمر زوجك وابن عم اختك وزوجها ابن عمك أ س ل م ا وتبعا محمدا ف ا ب د أ ب أ ه ل بيتك إ ن كنت فاعلا شيئا فلو كان مسلما يكتم إ ي م ا ن ه لا يغريه بمؤمن مثله والذين ذكروا أ ن ه مسلم يكتم إ ي م ا ن ه قال قال في نفسه ووالله ما فعلت ذلك إ ل ا ل أ ص ر ف شره عن رسول الله الأرجح المسلمين لم أنه يكن من المسلمين فلما سمع عمر ذلك رجع ا ل ق ح ق ر ي وتوجه الى دار اخته ف ا ط م ة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد فلما دنا من الباب اصغى ليسمع ما يكون هناك فسمع هيينما والهينما هو الصوت الخافت الذي لا يفهم السامع منه شيئا فاصغى باذنه ليفهم ما يدور فلم يفهم شيئا إ ل ا أ ن ه عرف أ ن هنالك شيء ي ق ر أ أ و شيء يتلى في دار ف ا ط م ة فضرب الباب ومن ضربته عرفوا انه عمر فقد كان شديد القول شديد الفعل فنظروا من شقاق الباب و إ ذ ا هو عمر متوشح سيفه فكان الذي عندهما خباب بن ا ل أ ر د يقرئهما صدر ص و ر ة طه ا ا وقد أ ن ز ل ت حديثا ف ا خ ت ب أ خباب في ز ا و ي ة من زوايا البيت ووضعت ف ا ط م ة تلك ا ل ص ح ي ف ة تحت ما تجلس عليه وقام سعيد بن زيد ففتح الباب لعمر فلما دخل عمر تفحص البيت كالباحث عن شيء قال ما هينمه سمعتها عندكم قالوا ما سمعت شيئا قال بلى قد سمعت واظنه ما جاء به محمد يتلى في بيتكم ورفع يده وبطش بابن عمه فقامت ف ا ط م ة لتصرف اخاها عن زوجها فعلاها بيده فضربها فشجها ش ج ة م ن ك ر ة ونفر دمها في وجهها فعندما ر أ ت ه قد س ط ى عليهم والشر كائن لا م ح ا ل ة صرخت في وجهه ودفعته بصدره وقالت اجل يا عمر لقد امنا بالله وحده واتبعنا نبيه وصدقنا بما أ ن ز ل من وحيه فاصنع ما بدا لك الله خير أ م آ ل ه ت ك م التي تنحتونها ب أ ي د ي ك م ودارت ا ل أ ر ض بعمر قريش كلها لا تجرؤ مجتمعه ان تدفع عمر في صدره و أ ن يعلو صوته على صوته ف ا ط م ة ذات الخدر ذات الخمار ا ل ض ع ي ن ة ا ل م ر أ ة ا ل م س ك ي ن ة وهي تعرف من عمر ت ر ف ع صوتها وتدفح في صدره ودارت ا ل أ ف ك ا ر في ر أ س ه متذكرا ب ا ل أ م س بلالا يعذب على رمضاء م ك ة عبد الله بن مسعود ال ياسر فتفكر أ ي دين هذا الذي يجعل من هؤلاء ق و ة غير ط ب ي ع ي ة ما كان ل ف ا ط م ة أ ن ترفع صوتها في وجه عمر لولا اعتناقها هذا الدين ما كان بلال ل يتحمل ما لا تحتمله الجبال لولا هذا الدين ما كان آ ل ياسر يصبرون على العذاب حتى يفارقوا ا ل ح ي ا ة لولا هذا الدين أ ي دين هذا الذي يقلب كيان الناس ف أ ط ر ق وتدبر وقال ل أ خ ت ه أ ر ن ي ا ل ص ح ي ف ة التي كنتم تقرؤون فيها ل ع ل أ ن ظ ر ما جاء به محمد تعددت روايات كتب ا ل س ي ر ة فبعضهم يقول أ ن ه ا قالت له إ ن ك نجس ومشرك وهذا لا يمسه إ ل ا المطهرون وبعضهم قالت إ ن ا نخشاك عليها أ ن تمزقها ف أ ع ط ا ه ا عهدا كلها روايات حشو كلام لا أ ر ى لها وجها في موقف مثل هذا موقف غضب وشجار ودم ينزف و أ س ل و ب من التحدي الصواب أ ن ه قال لها دعيني انظر ما فيها فدفعتها إ ل ي ه دون أ ن ت س أ ل عن شيء فليس المقام مقام أ ن ت نجس و أ ن ت مشرك اغتسل فاغتسل عمر كله حشو كلام من كتاب السير قالت له هذا كتاب الله ف ق ر أ ف أ خ ذ ا ل ر ق ع ة ولم يكن كتابا أ ي مصحفا بل قطع من الجلود والرقائق يكتبون عليها للذي يكون حفظه ضعيفا حتى ي ق ر أ ه ا ا ل م ر ة تلو ا ل م ر ة ليحفظ ما انزل من كتاب الله دفعت اليه الرقعه ف ق ر أ فيها صدر س و ر ة طه ا ا وانظروا لعاقل مثل عمر واي عاقل اخر الى ما قرأ الايات وهو يريد ان يتفحص ما هذا وهو والى ما يرمي لابد ان يقف على حقيقة. بسم الله الرحمن عمر قرأ يريد يرمي الرحيم مثل لا على الله يقف حقيقة ما بسم يتفحص هذه بد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 له الاسماء الحسنى هذا ما كان في الرقعه ثمان ايات ق ر أ الايات م ر ة ومرتين ق ر أ ه ا ب ا ل م ر ة الاولى ب ل ه ج ة ق ر أ ه ا ب ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ب ل ه ج ة اخرى ب ا ل ث ا ل ث ة امعن ورتل ثم هز ر أ س ه وتدبر ثم رفع ر أ س ه الى اخته و الى ابن عمه وقال ما هذا بشعر ولا ب ك ه ا ن ة ولا بسحر ما أ ع ظ م ما ي أ ت ي ك م به محمد ما أ ع ظ م ربكم الذي يملك السماوات وما بينهما و ا ل أ ر ض وما تحتها إ ن آ ل ه ت ن ا لا تملك ذلك إ ذ ا س ر ا ل إ ي م ا ن إ ل ى قلبه بتدبره وعندها خباب يسمع ر أ ى أ ن بصيص النور قد أ ش ر ق وكان ب ا ل أ م س في دار ا ل أ ر ق م بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون من ت آ م ر قريش و أ ذ ي ت ه ا وحالهم الذي يعيشون لا يزالون يختفون في دار ا ل أ ر ق م سمع خباب رسول الله وهو يبسط كفيه داعيا ربه بقوله اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين ب أ ح ب الرجلين إ ل ي ك ع م ر بن هشام أ ي أ ب ي جهل أ و عمر بن الخطاب ف إ ن ه م ا رجلان قويا ويتبعا في م ك ة ولا يستطيع أ ح د أ ن يرد عليهما دعا النبي أ ن يجعل الله للمسلمين ع ز ة جانب ب أ ح د هذين الرجلين واستجاب الله د ع و ة رسوله فكان أ ح ب الرجلين إ ل ى الله عمر بن الخطاب فلما سمع خباب قول عمر ما هذا بشعر ولا ك ه ا ن ة ولا بسحر ما أ ع ظ م ربكم الذي يملك السماوات تذكر د ع و ة النبي وعلم أ ن الله أ ر ا د بعمر خيرا فخرج من وراء ستره مندفعا بعد الخوف وهو يقول الله الله يا عمر الله الله يا عمر لا تخطئك د ع و ة رسول الله أ ش ه د أ ن ك أ ح ب الرجلين إ ل ى الله ونظر عمر ما هذا أ ي ن كنت وما الذي دفعك و أ ي الرجلين أ ن ا أ ح ب ه م ا فقال عمر ما وراءك يا خباب أ ن ت الذي كنت ت ق ر أ ع ل ي ه م قال أ ج ل وعندما خفناك ا خ ت ب أ ت وجرى ما جرى وعندما سمعت قولك تذكرت د ع و ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ م س وهو يقول اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م ب أ ح ب الرجلين إ ل ي ك ف أ ر ا ك أ ح ب ه م ا يا عمر قال أ ي الرجلين قال له دعاء النبي قال طلب من الله أ ن يعز ا ل إ س ل ا م إ م ا بك أ و ب أ ب ي جهل فكن يا عمر الله الله لا تفوتك د ع و ة رسول الله فغرورقت عينا عمر وقال له اين اجد رسول الله ا ل س ا ع ة عمر يقول رسول الله اذا وقر الايمان في قلبه اين اجد رسول الله ا ل س ا ع ة قال تجده في دار الارقم عند جبل الصفا لماذا يا عمر قال اذهب اليه لاشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله هنا قال خباب يا عمر لا تذهب الى رسول الله إلا إليه القلب والجسد اغتسل بماء قبل طاهر بماء تذهب أن فاغتسل ل ل تصلي ل ع معه ك ص ة ف ا عمر بعد أ ن أ ي ق ن و ا ان ا ل إ ي م ا ن وقر في قلبه ثم ذهب عمر لا يحتاج إ ل ى دليل فهو يعرف جبل الصفا ويعرف دار ا ل أ ر ق م لكنهم لا يعرفون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بها ب أ ص ح ا ب ه ولم يكونوا قد بلغوا الاربعين بعد فعلى الصحيح تم عددهم اربعون رجلا بعمر ا بن الخطاب ذلك اليوم فاغتسل عمر ولبس س ي ا ب ه وتوشح سيفه فهو يحمله اين يدعه ثم مشى الى دار الارقم في جبل الصفا وعندما دنا من الباب وقرع الباب عليهم نظروا من شقوق الباب حذرا ً وتحفظا من قريش و أ ذ ي ت ه ا حتى إ ن كان مسلما فتحوا له و إ ن كان غير ذلك أ خ ذ و ا حذرهم فرجع الذي نظر من الباب يرتعد قائلا إ ن ه عمر يا رسول الله إنه ع متوشحا ر م سيفه وكان في القوم ح م ز ة والذي لم ننسى كيف أ س ل م ب ا ل أ م س القريب فقال ح م ز ة مبادرا قبل أ ن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إ ئ ل ا له يا رسول الله إ ن جاء يريد خيرا بذلناه ل ا و إ ن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه أ ي بسيفه الذي يتوشحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد الله به خيراً فيهديه او ل ل ه به فيهديه خيرا أ يرد الله به خيرا فيهديه ه إئلا ل ف أ ذ ن له و أ ر ا د الناس أ ن يسبقوا الرسول فقال مكانكم فقام إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واستقبله في صحن الدار فما أ ن دخل عمر خطوتين حتى تلقته كف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثيابه عند صدره بين الصدر والعنق وجبذه جبزة يقول عمر شعرت كأني طائر في يدي وجبذه بمجامع جبزة عمر الصدر والعنق عند شعرت صدره طائر إ ن ه رسول الله سيد اولي العزم قال جبذني رسول الله جبذه و ك أ ن ي طائر في يده قال ما الذي أ ت ى بك يا عمر قال جئت ل أ ؤ م ن بالله ورسوله ف أ ر س ل ه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ت ك ب ي ر ة جاوبها كل من في الدار ب ت ك ب ي ر ة مثلها إ ع ل ا ن ا بفرحتهم ب إ س ل ا م عمر فشهد عمر أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وقضى سائر يومه في دار ا ل أ ر ق م يسمع من رسول الله عن الله وعن هذا الدين حتى أ م س ى فانطلق كل إ ل ى داره قال عمر ف أ ت ي ت داري وبت د تلك ا ل ل ي ل ة لا يغمض لي جفن فرحه ب إ ي م ا ن ي وتفكرا ماذا أ ص ن ع غدا فيمن يكرهون رسول الله من اليوم ا ل أ و ل قال فقلت في نفسي عند الصباح أ ي قريش أ ش د ه ا إ ذ ا ء لرسول الله و ك ر ا ه ي ة لهذا الدين قلت هو والله ليس غيره أ ب و جهل وكان أ ب و جهل خالا لعمر بن الخطاب قال فغدوت عليه قبل أ ن يغدو هو الى ناديه عند ا ل ك ع ب ة فطرقت عليه بابه ففتح الباب وقال مرحبا يا ابن أ خ ت ي ما الذي جاء بك هذه ا ل س ا ع ة قال جئت لاسوء أ س و ء ص ب ح ك جئت ل أ صباحك و أ ب ش ر ك ب أ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله قال فطرق الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به قلت بل قبح الله الكفر و أ ه ل ه قال ثم, تب... ثم س أ ل ت أ ه ل ي اي, أي قريش انقل الحديث فيها يعني من هو ب ل غ ة العوام ا ل ل ي ما بتنبلش الفولب تمه من عمر عمر ماذا من المسجد اي المسجد الحرام فقال له يا هذا وقد اسمه نقال فلان فانطلقت ابن وانطلقت يصنع الان هو اليه عبدالله فجاءه وهو له هذا فقالوا يقول وراء قريس قال قال قريب فقال وقد الحديث ارى اي في يا فات قال له يا هذا قال نعم يا عمر قال هلا هل ل بلغك ما س... هل لا سمعت او بلغك قال ماذا قال اني اسلمت واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول ل ل يقول عبد الله ه عبد ع ابن م رسول فوالله ما رد على عمر كلمة إلا أنه وضع ثوبه ما الا على كلمة انه عمر رد بين ن ن ا ه ا ن ط ق الله د وصاح في كل انبية قريش ل لا ابن الخطاب سمعتم عمر صبع قال وعمر يمشي وراءه يقول كذبت يا عدو الله بل أ س ل م ت و ه د ا ن الله تذكر كتب السير هنا أ ن ه م قاموا إ ل ى عمر فقاتلوه وقاتلهم كل ذلك لم يثبت له دليل ف إ ن ه م يخشون عمر وعندما هاجر الناس إ ل ى ا ل م د ي ن ة متخفين ليلا ونهارا فرادا وجماعات عمر وحده ولم يكن للمسلمين ق و ة بل ق و ة كلها في قريش وهي ت أ ت م ر بالنبي عمر وحده الذي هاجر ع ل ا ن ي ة متحديا قريشا وكبرياءها وان كان هذا ليس مقامه الان فلنقفز هذه ا ل ق ف ز ة لنربط ش خ ص ي ة عمر فتعلموا ن ه ليس ممن قتل او اوذي يوم اسلم فكتب ا ل س ي ر ة تحتاج الى تحقيق عمر عندما هاجر يحدثنا عن هجرته علي بن ابي طالب وابو بكر الصديق يقولان جاء عمر بعد ان ا س ت أ ذ ن النبي ب ا ل ه ج ر ة فلبس لامته اي عدة قتاله وتوشح سيفه وانتضى اسهما من كنانته فجعلها في يده واخذ قوسه فتنكبه أي وضع قوسه على كتفه ثم اتى البيت وقريش في أ ن د ي ت ه ا ض ح و ة وقت الضحى وقد ارتفعت الشمس فطاف بالبيت سبعا متمكنا ط اي ف سبع أشواط أ متمكنا أي بهدوء وطمانينه ثم ركع في المقام ركعتين أ ت م ركوعها وسجودها مطمئنا لا يلتفت ثم قام من مصلاه ومشى إ ل ى أ ن د ي ة قريش فوقف عليها ناديا ناديا مجلسا مجلسا لكل عشيرة ويقول ه و ش اعز ه الوجوه ت الله وجوهكم يخاطب قريش ش المعاطس ه ت ا و و والله ج ه لا ي ر غ الله الا ل هذه م المعاطس, المعاطس جمع م ع ط و الانف اي لا يدس الله في التراب الا هذه الانوف بديني لله ورسوله فمن أ ر ا د منكم أ ن ترمله زوجه أ و ي أ ت م ه أ و ييتمه أ و ل ا د ه أ و تسكله أ م ه فليتبعني إ ل ى بطن هذا الوادي يقول هذا لقريش مجتمعه ناديا ناديا ثم مشى لا يلتفت حتى و ر ا ه ذلك الوادي يقول ابو بكر فوالله ما حرك رجل من مجلسه ساكنا ولم يتبع عمر احد هذا هو عمر ويقول عبد الله بن مسعود والله ما زلنا اعز منذ اسلم عمر بن الخطاب فاعلن عمر اسلامه وساء قريشا بخبره ورجع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في دار ا ل أ ر ق م فقال يا رسول الله أ ل ي س هذا دين الله قال بلى قال ونحن على الحق قال نعم قال وقريش على الباطل قال نعم قال ع ل ى م نختفي في دار ا ل أ ر ق م ولا نصلي عند بيت الله قال يا عمر إ ن ا ق ل ة ونخشى اذيتهم قال نخرج بك يا رسول الله والله معنا ونحن أ ه ل للرد على أ ذ ي ت ه م فنظر النبي في وجوه أ ص ح ا ب ه ف ر أ ى رغبتهم بذلك فقال على بركه ة ا ل ل فخرج الله م س م مرة و لأول عشرون أربعون ن صفين كل صف عشرون رجلا أربعون على صف ذ هذا ا الرأس حمزة وعلى هذا الرأس الخطاب وعلى عمر حمزة بن على ر أ س الصفين وبينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتوا ا ل ك ع ب ة فطافوا سبعا وجلسوا وصلوا و ق ر أ عليهم النبي ا ل ق ر آ ن وتميزت هذه ف ئ ة المؤمنين تحيط برسول الله وتلك ف ئ ة المشركين في أ ن د ي ت ه م فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فرق الله بين المؤمنين وبين الكافرين بك يا عمر ف أ ن ت الفاروق فلقب عمر بالفاروق من ذلك اليوم وعندما ذلك أسلم عمر أسلم رأت قريش ذلك ومن قبله ح م ز ة ولا يجرؤ احد ان ينال من محمد بعد ان اسلم عمر لقد اصبح عزيز الجانب قالوا ليس امامنا الا و ا ح د ة فذهبوا الى ابي طالب وقالوا يا ابا طالب امر اخيك يتفاقم يوما بعد يوم ولعل قريش غدا تضرب بعضها اعناق بعض فهل لا ت أ خ ذ منا خ ط ة تريحون وتستريحون قال ما عندكم قالوا نعطيك أ ج م ل س ت ى في قريش واوسطها نسبا و أ ك ث ر ه ا مالا ونعطيك مع ه و د ي ة رجلين م ئ ت ي ن من ا ل إ ب ل فتسلم لنا محمدا ونضرب عنقه رجلا من غير قريش فضحك أ ب و طالب وقال ما أ ف ه احلامكم تعطوني ولدكم أ ر ب و ه و أ غ ذ و ه لكم و أ ع ط ي ك م و ل د ي تقتلونه ما هذا بالنصر قالوا اذن فليس بيننا وبينك إ ل ا ا ل م ق ا ط ع ة فاجتمعت قريش وكتبوا ص ح ي ف ة ا ل م ق ا ط ع ة أ ن يقاطعوا بنو هاشم ومن والاهم فلا يبيعون لهم ولا يبتاعون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يكلمونهم ولا يسمحون لهم أ ن يكلموهم ويحصروهم حتى يسلموا لهم محمدا فكتبت تلك ا ل ص ح ي ف ة ا ل ظ ا ل م ة ا ل ق ا ط ع ة و أ ش ه د عليها بتوقيعهم س ا د ة قريش وطويت ولفت برقاع وعلقت في جوف ا ل ك ع ب ة إ ي ذ ا ن ا بعظمتها و إ ج م ا ع قريش عليها ولجأ أبو, طالب ولجا ابو طالب ببني هاشم ومعهم بني المطلب أ ي أ خ و هاشم على كفرهم وعلى من أ س ل م منهم ل ج أ و ا إ ل ى شعب أ ب ي طالب و أ خ ل و ا بيوتهم حتى لا يكون شيء من الاحتكاك وقال أ ب و طالب إ ن ا لا نسلم إ ل ي ه م محمدا ابدا ونحن معه يعتريه ما يعترينا ويعترينا ما يعتريه فلما طال هذا الحصار ولمسوا منه الجفوه والظلم قال أ ب و طالب ق ص ي د ة بزت المعلقات وبلغت اكثر منها ب ل ا غ ة قال اصحاب العلم بالشعر سقطت كل المعلقات بجانب ق ص ي د ة ابي طالب التي نيفت على ا ل م ئ ة وعشرين بيتا ذكر فيها مكانتهم في قريش وذكر فضل الاباء والاجداد وناشدهم الرحم ة والعقل والرشد ثم بين لهم ب أ ن ن ا لا نسلم محمدا ما دام ن فينا عرق ينبض أ و عين ت ط ر ث و ا ل ق ص ي د ة ط و ي ل ة انتقيت لكم منها أ ب ي ا ت تدل على جوهرها ومضمونها ف إ ن ا ان أ ت ي ن ا ببيت أ و بيتين فيها الدفاع عن النبي لا يظهر المعنى جلي إ ل ا إ ذ ا ذكر الذي قبله